بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اذا الشمس كورت واذا يوم يقعدت النجوم انكذبت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار حطلت وإذا الوحوش عشرت وإذا البعار سجرت وإذا اِذَا نُبِتَتْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشمس كور وإذا النجوم انكذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتَ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتَ وَإِذَا الجحيمُ سُعْرَتَ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَعَلِمَتْ نَخْسٌ إنه لقول رسول كريم فلا أقسم ف أقنس م بفون النَّ س الجَوليلكُسيال اللَلي إغس اس الصبَق إتَ لَفَسئ النَّ قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنين صاحبكم بمجنون على قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضني وَمَا رَبُّ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ رَادٍّ مِنْ فَأَيْنَ تَحْنُونُ إِنْ شاء منكم أن يستقي معوى ما تشاء لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وَإذ لك وَكبُتَط وَإذ بِعَوفُ الج وَإذ القُبور ب تمَ نفسُ م فَد الزمَد وَأَ غ الذي خللَ فك فك الذي خل فك ما شاء أركبك صدق الله العظيم